عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت جويرية اسمها بارة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند بارة